فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلن من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 دعس الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أنا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون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 فِئَةٌ مِنْ النَّاسِ فِي سبيل اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَفِيضُ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ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 حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراوا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 فلا تَعْزِلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ